يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمن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 واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إن إن ما ذلكم الشيطان يخويف أولياءه فلا تخافون وخفون إن كنتم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 ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم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 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيلٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيبِ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض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 كتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حكيم ونقول ذوقوا غرر الحريق ذلك بما قدمت. ايديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل کجا او بالبینات و الزبوری المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما